الحمد لله كافة وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيبك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله والله صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والمال والأعلى واليوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الصادرات الكريمات حفظك. حفظكم الله وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم انا الحقيقة يعني كنت عايز أبدأ بعد دقائق ولكن أخونا الحبيب اللي عايز ينزل يجيب عشا أثر في قلبه <تصفيق> وكان لازم انه نبدأ عشان يعني عشان ينزل ليه بعشا سريعا من دابل الجزاء من جنس العمل فحنا ان شاء الله بزي لما يعني انسعدوا في موضوع العشا ربنا ان شاء الله برضو يكرمنا في موضوع العشا زي ما قلتلكم هنبدأ نهاردة بالسؤال بتاع قنين الاقصر اتعامل مع شخصيه كيف اتعامل مع شخصية متكبره انا ركزت معاكم المره اللي فاتت يا اخواني ان الاسئله بفضل الله مستواها عالي والمراضي برضه الاسئله مستواها عالي ودي حاجه يعني مفرحاني عارفين ليه مفرحاني ليه لان انا حاسس ان جو الورش وجو المعهد القراني الدعوي اللي بدا النهارده وجو الغرف الساطعه والدروس التربويه العاليه اللي فيها فضل ومنه في الله سبحانه وتعالى وحقيقه كل من اعله مراتهنا يعني الجو اللي بفضله من التالي اللي احنا فيه ده يعني اه انا حاس انه اخرج نمازج بفضله اسئلاتها عالية وتساؤلاتها عالية واستفساراتها عالية وده جماعة بيدينا امل يا اخوان بيدينا امل يعني زي صورة محمد كده سارق محمد انا بحث ان احنا زي بنزين وال مش عايزه تمشي يعني ربنا في الاخر بيقول للصحافه والصحابه وانت تولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ربنا في اخر ايه بيهددهم كلهم بالاستبدال تفتح تقلب الصفحه تلاقي نفسك في سوره الفتح وربنا بيقول للصحابه لقد رضي الله عن المؤمنين يعني سبحان الله العظيم يعني ال يعني المحمد بحسك ان كان فيه ناس في الصدفة مش قادرين يتقبلوا قضية الجهاد ومش قادرين يتقبلوا ان هم يضحوا بدمهم وبحياتهم عاشين الدين صورة الفتح عايزين يدخلوا يقتلوا الدنيا كلها في مكة والنبي هو اللي بيقولون ممنوع يعني النبي عصام هو اللي بيقولون لا احنا خلاص انا عادهم معرض الصلحة وهنرجع اه ده الفرق من الصورة دي وصورة دي اربع سنين يا جماعة صورة التربية خلنا صورة ان سورة محمد تحس ان احنا دايسين بنزين والعربية مش عايزة تمشي. سورة الفتح تحس ان احنا دايسين فرامل والعربية مصرية انها تنطلق ان الاخ اللي الوقتي عنده مشاكل في الجامعة بين الدين والدرافة. أعمل إيه الدين والدراسة ازاي, علوم الدينية والعلم الشرعية ازاي العلوم الدينية والعلم الدنيوية ازاي اجمع ما بين decent Όم بيهتي ومتذكرتي إن انا لازم انӨ انجح فيها درا بوالدAY ‫ولان ده مستقبال الدنيوي وما بين ان انا عايز اكتهت في الدين وانطلقت في الدين انا جوايا همّة قبل ما اتحواه لملتزم سلبي الحقونى واحد تانى اجمع ما بين حافظ القران والعلم الشرعي ازاي ولما اكتشفت ان انا طلبت علم بطريقه مكانيتش كاملة ومتكاملة ولقيت في ناس تانية بتدي علم الطريقة احسن اسيب اللي انا فيه بعد سنتين تلاتة وامشي مع الناس الاحسن ولا كامل في اللي انا فيه اعمل ايه وافرض انها بدأت بالعلم قبل القرآن اعمل ايه انا حاسة جمعا الاسئلة ديت وراها اه ناس رقية وناس عالية دي اسئلة عالية باعتبر ان دي يعني مش اسئلة اه يعني ايه حد مسلا وقع في الزنا بقى وعايز يوتوب مسلا او كده وربنا يتوب علينا جمعا وكلنا عصا ان الناس افوقها عيني. لسا دي معصات وما هو اكبر وجه زيكم الله وخيرا. المرة اللي فات اتكلمنا عن التربية النفسية. بس اقلت النفوس اللي هو الابنين الاصحاب اللي كانت العلقة بينهم ايجابية ولكن نتيجة موقف واحدة نفسا على الثاني مثلا يعني ده ظاهر السؤال طبعا ما, ما, ما اسمعتش من الطرفين يعني انما انا بتعمل بالظاهر والظاهر في فائد بالنسبة لنا ممكن يكون فيه تفاصيل تانية في حقوق القصة ولكن الظاهر فيه فائد بالنسبة لها واحدة نفسا على التاني قطع العلاقة يعني عاملة زي ايه ده يعني, يعني المزادة يا جماعة على جماعة المستويات موجود في الواقع الاسلامي موجود يعني للأسف الاتنين اللي عادينا على الاهوة لما واحد منهم بيحصل له مشكلة التاني بيستجدع معاه لما بيكون في دعوتين في الواقع الاسلامي دعوة بتتعرض للضهاد والبهدلة التلات دعوة التانية بتستجدعش معاه يعني سبحان الله العظيم تحس ان احنا يعني في مبادئ في التعامل بيننا وبين بعض محتاجين ان احنا نركز عليها طيب بقول لها اقصى ايه انا بقول ان صحبة السوق مش بس هي صحبة المعصية اللي افهم ان ابتعدوا عن صحبة السوق ان صحبة, صحبة المعصية ده كلام غلط يا جماعة احيانا فيه انسان عنده صفات نفسية او عنده صفات في شخصيته هياخرك او هياخرك في طريق الدين انا صاحبت ناس ده قتل اثنين من عمري يعني بالمصطلح الواضح كده انا صاحبت ناس ده قتل اثنين من عمري ويعني وصاحبت ناس تانية كان قمت الانطلاق في حياتي. وقمت الانطلاق وكل يوم في فتح من الفتوحات اللي في العلاقة بالله في انا تعالى يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه ان الصاحب يعني فعلا مش ب... مش قضيه الصاحب ساحب بقى زي ما بنقول للاخ الشاب اللي بيعصف والبنت اللي ان الصاحب الوحش هتوديك في طريق وحش يا الصاحب يعني الصحبه الصالحه ما معنى صحبه صالحه معناها الاخوه المجتهده اخوات مش معناها بدان مش معناها منقاد بس معناه الديني ذو النفسيه الانطلاقيه في الدين يعني انت مثلا لو صرت واحد عنده توازن ما بين اللي طلب العلم مثلا او حضور الدروس الامنيه وما بين المذاكره انت هتلاقي بكل سهوله عندك وقت انك تذاكر معاه وفي نفس الوقت بتحضر الدروس الامنيه مع بعض يعني يا اخواني في الله اه اه يعني يعني انا عايز نفهم مين اللي انصاحبه انا عايز نعرف ندور على مين اللي صاحبه صاحبه الناس العاليه يا جماعه صاحبه الناس اللي ترفع لكم الافاق بتاعتكم يعني انا لما صاحبت الشيخ امين وانا طالب في الكليه افقي ارتفع في الحاجه جدا ليه لانه هو يعني يعني كلمني عن أفاق. انا ما كنتش منها في هذا الوقت اذا مين الصحبه الصالحه اللي يرفع افقك في الدين يا جماعه عايزين نبقى في مصلحتنا شويه بس انت مصلحتنا الاخرويه قال رسول الله صلى الله على ما بقى اوكي احرس الحصاد الدخيل اللي ما يطلعش الجريب الساهل خليك ما تطلعش صعب الساهل ما تطلعيش الدياب الساهل ما تطلعيش اليوم ربنا يبارك لنا في يعني خلي احرس على ما ينفعك خليك بتاعه مصلحتك بس مصلحتك الاخرويه خليك الدين ومصلحه الاسلام مش يبقى العلاقه هاي حاجة انا ساعات ما اشوف صحبه اه ناس ملتزمه ولكن مضايعين وقته بعض انا بقى فاستغرب مفيش حد منكو عنده قوة شخصية ان يقولي تانين يا جماعة الاعلاقه اللي بيننا دي مش ايجابية لو سبحتم يعلاقتنا تبقى ايجابية يعني اي علاقه ايجابية يعني انا ليه يا ناس اول ما بتقابل معاها يلا نقرى المصحف ونعمل ولا نعمل جلسة ذكر ولا اللي اشتغل في الدعوة ولا نبدأ نتكلم في موضوع علمي وفي ناس ثانية انا فعلا فشلت ان انا كتبه معاها العمل صالح لهو معناها انوحش في الدين ولا انا معناها انها لازم اتوحش في الدين ان انا مش عارفين انا كتبه العمل الصالح خلاص العلاقة اللي زي ديت دي. ليه يعني يعني انا عايز حد يقربني من ربنا وبقى يا اخوانا انا ساعات ده اشوف ملتزمين ضعفاء الشخصية عارفين ان الصحبة اللي حقيقين بدي علوماتهم وبدي علوم عمرهم ووقتك ده وقت قد عمرك وعارفين ان الصحبه دي لهم عمرهم ومع ذلك مفيش اي وقفه يعني انا اتذكر مره سبحان الله العظيم وانا في الكليه يعني يعني كنت يعني نفسي ان حد يذاكر معايا وكده ونسجع بعض ولكن ما لقيتش اي حد متشجع للمذاكره قوي كل واحد له ظروف ولو احواله فقمت قلت خلاص انا اشوف مصلحتي وهجتهد انا على نفسي وقمت جايب ورقه كبيره كده وقمت كاتب عليها ارجوه واسكن لكم قمت بعلاقة على باب الشقر بره وبدأت تركز في, يعني ايه في طريقي بقى علاقة الدينية مثلا مع الشيخ يعقوب في التربية في حزور الدروس التربوية ومذاكرتي واشوف طريقي انا فاكر ساعتها رضي فعل كل من كنت تعرف في الكلية سواء في نفعتي او في الاكبر من نفعتي اني فجأة يعني ايه <تصفيق> لقيت الكل مهتم جدا بالعمل تا يعني كاني تا حاجة عصت ايه جماعة في ايه هو انا مبارح ما انا اللي كنت وسطوك مبارح جماعة فجأة كله مهتم انه إن إن يجي ويقض معايا طب انت خدت القرار ده ليه? طب انت رفض استقبال حد في بيتك ليه? طب الكلام ده معناه ان احنا علاقتنا هتتقطع بعض ولا ايه? انا فجأة حاسيت انها بقيت شخصية مهمة. هو فيه اخواننا فبدأت احس ان الانسان الناجح الكل بيحب, بيحب انه صاحبه. الانسان الفاشل محدش بحب انه صاحبه. دي حقيقة. يعني الناس او بتحس ان كنت بقيت نجحة الكل بيحب ان هو ايه سواء نجحة في الدين او في الدنيا. يعني يا جماعة عايزين قوة في النفسية شوية. قوة في الشخصية شوية. قوة في الشخصية. احنا بنحاول نعالج لما كنا بنكلم عن حتة الكحرات والكلام الى تربية الشخصية. سيدة محمد عليه السلام لما كان نفسه ان عمر بن الخطاب يسلم. عمر بن الخطاب لا كان بان له ايمان ولا بان له مستوى علم الشارعي. انما شخصيته كانت يتبين ان الشخصية دي لو انتضمت لاي عمل لابدها تبقى مصدر قوة رخمة جدا لهذا العمل عشان كده ابو سفيان وقف تحت جبل احد وسبعميت مصحابي فوق الجبل وما نداش غير عمدتين افيكم ابو بكر افيكم عمر ليه عشان شخصيتكم يا جماعة عشان مدى الايجابية في الحفاظ على الصف والحفاظ على العمل الاسلامي واما موجودين في صاحب الشخصية يا جماعه صاحب دابو الناس اللي شخصيتها قويه صعب الناس الايجابيه صعب الناس اللي تحسوا ان علاقتكم ببعض فيها تقدم ما تصاحبيش اللي تشلي حياتك باسم الصحبه الصالحه دي لا صحبه صالحه ولا دي يعني انا لما بقول لكم صحبة صلحة صحبة صلحة صحبة صلحة بيئت الايمان بيئت الايمان بيئت هو تفتكر يا جماعة ان اي واحد رب ده انه ولا اي واحد انتقبت يبقى هذا يعني انها صحبة صالحة. وهو برضو تاخدوا الكلام ده ذريعة لان انتو تخسروا علاقات مهمة في حاجاتكم واجباها في حاجاتكم. لانه خدوا بالكم ان العلاقات بين الناس تلت انواع. في علاقة. انك اتصاحب واحد اتنطلقه مع بعض في الدين وفي الدنيا. يعني ممكن اتصاحب واحد في الدراسة بتيجي نذكر مع بعض خلاص ليلي عندي وللي عندك ماشي جميل جدا. هنذكر ايه اربع ساعة وبعد كده هنشجع بعض في القيام وننزل هنا الجلس مع بعض. وهنحضر الدرس بتاع الشيخ الفلان والشيخ الفلان مع بعض. ونحفظ قرآن ونشجع بعض مع الشيخ فلان. العلاقة دي علاقة قوية واجابية وفيها توافق. يبقى اذا علاقه لها مردود ايجابي زائد علاقه فيها توافق نفسي يعني انتوا الاثنين فرحانين ببعض وبتحبوا بعض ومتوافقين مع طباع بعض وكمان العلاقه ايجابيه لها مردود جميل على دينك ودنيتك انتوا الاثنين ولها مردود جميل على الدعوه في المكان اللي انتوا فيه النقطه الثانيه من العلاقه العلاقه السفسه التي لا يوجد فيها لا مردود ايجابي ما فيش فيها مردود ولكن في توافق خدوا بالكم النقطه الخطيره دي يا جماعه العلاقه ما فيش فيها مردود محمد فيها توافق يعني ايه يعني صاحبي وبحبه وبيحبني ولكن احللت لنة فاشلين بعض انا صاحبت ناس بهذا المنظر يا جماعة الوحد بقالوا حاجة عشرين ساعة ملتزم انا في علاقات انا ندمان اللهم لك الحمد يعني بس انا لو استقبلت من عوري بستدبرت والله ما يفتح لهم باب شائتي يعني والله سأتعبت بالعافية ان انا لقى عليه والسلام وامشي لان علاقات عطلتني في حياتي انا الوقتي اجي بقى لما لما يبدأ الواحد يفهم ايه بتعمره ويبدأ يقول يا ندمي طب ليه طب ما تفهم من الوقتي يبقى ناس بينه بنا توافق ونحب نقض مع بعض ونصر للفجر ما انتشعرت الا حفظ يعني يا عامة طب ما كنت الصعي يعني فاذا علاقات بيننا توافق ولكن مفيش مردود ايجابي لا بس انا بنذاكر مع بعض ولا بنعمل اعمال دنيا وبنشجع بعض ولا بنصلب قدم مع بعض ولا بنحفظ قرآن مع بعض ولا اول ما بنتقبل يلا قوم نصلي مع بعض او يلا نعمل جلسة وذكر مع بعض فالعلاقة دي فتنة فتنة ليه لانها علاقة يعني بتأخرك وكمان يعني ايه ولكن انت بتستمتع بها يعني طب والنوع التالت من العلاقة العلاقة اللي لها مرضود ايجابي ولكن من غير توافق يعني ايه يعني اخ غليس ودول علاقات كتير جدا في حياتي دلوقتي ممكن اخ غليس ولكن انا فعلا انا وهو دمنا بيتقدم مع بعض يعني مثلا ممكن مثلا يصحي لي قيام الليل او انا صحيله قيام الليل وممكن يكون التفق اللي بينا مش عالي خالص او انا مثلا ما فكرتش ان احنا اصدقاء مثلا ولكن فعليا بنعرف نمضي مع بعض جولات ونعرف نعبد ربنا مع بعض ونعرف نعمل اعمال اجتماعيه مع بعض ونعرف نشتغل في بعض يبقى ايه ده في حالة فيها يعني, يعني مرضود ايجابي على دينك ودينك وفيه توافق دي طبعا اجمل علاقة في الدنيا دي بقى اصحابك كافي كافي ديرس تعاصين او من ردنا ان يعني ايه حاجة نزيزة وجميلة وكمان بتزوئ لقدان فيه ناس فيه بينك وبينك توافق يعني بتقض وقت سعيد مع بعض ومعين لبعض ولكن ما فيش حاجة اجابية انت عايش في الوهم يا ابني يا ابني واجه الواقع بتاعك انت ما فيش في حياتك صحبة صالحة بزو اكل يبقى الحقيقة انك انت تدور على صحب الصالحة. طب ادور على صحب الصالحة ازاي? او اللي هلك بعد اللقطة التالتة اللي هو العلاقة التالتة اللي هو فيه في العلاقة بينكم بتقدروا تذكروا ومبعض تقدروا تعملوا ايجابية في الدعوة وفي الدين وفي حفظ القرآن ولكن ما فيش توافق ما زي مسلا العلاقة بين مصعب وبلال. مسلا مصعب ابن الناس قوي اللي بيحط البرفان وبين يلبسوا بيعمل واللي شلته كانت قروش شله شباب في مكه وبلال العبد الاسود الحبشي الغلبان المسكين المنكسر يعني انا مش متخيل ان ايه ان ممكن التوافق النفسي في لحظه كان يجي ولكن الاجابه كانت موجوده سجا بعض ستار الارقم ممكن يصاحوا بعض لقيمه الليل احنا مش متخيلين ان صحابهم كلهم يعني الدنيا كانت جبابره من اول يوم ممكن يصاحوا بعض ممكن واحد يروح يط على الثاني ممكن ياذرو بعض ممكن يقعدوا في جلسه مذاكره اماميه ممكن يصلوا مع بعض يبقى انجح علاقة في الدنيا هي العلاقة اللي فيها مرضود ايجابي سواء فيها ناحية التوافق وفي التوافق يعني يعني يعني دي يا جماعة العلاقة بزوء ده طب اجيب صاحب صاحب الحمين اول حاجة انسى نظام هيشلة يعني ايها هيشلة يعني هي بتقول مسلا ايه كيف هتعمل مع شخص متكابرة طب انتم صاحبها ليه اصلا بحبها اصلا صاحبتي اصلا هتطرط علينا بسان لو سبتهاك اصلا مقدرش اجراحي انا بسان يا جماعة الدنيا متمشيش كده يا انت ممكن تتحط في واحده ثانيه حياتك تقلب لك حياتك طب وسيبها احنا انا بقولك مين اللي هيبقى الهاي بورد في حياتك مين اللي هي... هيبقى اقرب واحده لقلبك مين اللي هو... بقول انك قاطعه معاها مع انما في فرق بين ده المقرب لقلبي اللي طب نجيب الصحبه الصالحه منين هجيب الصحبه الصالحه منين يعني انت طالبة في كلية هجيبها من المسجد الاخوات في الكلية بتاعتك مش لازم يعني يا جماعة انسوا الزوم هيشلعنها وشلعنها دي عقدة كثير من الملتزم بعد الملتزم يدخل الالتجاب انا مش لاقي صحبة كل دول مش لاقي لا ما اصلا انا عايزوا احد ايه عايزوا احد ظريف ولطيف وفوتوجينيك و... وبيحب اللحك وابن نكتا و... و... وزي وزي اللي فات كده وبيعرف وبيعرف يعمل يابني يا اقبل الموجود المهم ان يبقى فيه علاقه يا جباية بينك وبينه يبقى اذا انجيب صاحب صالح من, من انضمامك لفحفظ القرآن من انضمامك لدرس علم شراء ومظمتك عليه من دايما حرصك على اكبر منك انك تروح لصاحب عليهم فدول بتلاقيهم دايما حواليهم برضو نس من اللي زيك عليه الهمة اللي بدور على حد يواجههم يا ربيهم على عليه الهمة معاك قولي لهم روح الاخت كبيرة عنك في العلم بتعلمك او بتربيك او بتعجيك او بتحفظك قولي لها رشحيني صاحبة يعني انا كنت يعني شيخ مهم التوقع يقعد ويخبط هنا ويعمل لحد ما بتاكيه بتمشي بعصف في مرة وازا تعرف على فتاة واحدة كل صاحباتها على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وفي المصايق وفي وفي النادي كل صاحباتها فورا <تصفيق> بو ايه بو صحبت و ايه و و بقى صاحبات لي يعني ايه مصورة طفحت فجأة كده وابطولي بها ده او كذلك الصحبة صالحة انت لو عرفت تلاقي صاحب صالح كل الصحبة المجتدة اللي عرفته الحياتك هتبقى صحابك هتبقى صحابك يبقى ازا يا جماعة انت لو انت مثلا في مكاني درس مثلا زي درس النومة عندنا في المنصورة في ورش في صحبة فيه اهتمام من الدعاء اللي بيديه انه يعرف الناس على بعض عشان يبني مستقبل للناس مع بعض والتعارف الديني ده بعد الدروس وبعد الجلسات وكلام ده ده بيبني مستقبل للناس يا جماعة عايزين ثقافة التعارف بنا وبعض يتعرفوا على بعض ممكن تكون يعني الوقت من اكتر الاسئلة اللي جات لي النهاردة سؤال مثلا عبدالله جلال مع موسى بالدراسه ابعد عن الصحبه السيئه ازاي ادعوني ازاي اصحب الصالحين ازاي طب انصحني بقى في التفوق يعني هو عنده طموح في الدين وطموح في التفوق الدنيوي برضه نفس السؤال جاي من التائبه الى الله كيف وافق بين الدراسه الشرعيه والدراسه الدنيويه يعني السؤال مكرر من الايه مكرر من الجميع برضه الاسئله اللي بصوره كثيرة جدا نفس السؤال يعني بس يعني ايه مش نفس مش نفس ولكن نفس السؤال بالظبط دي هو سؤال اعمل ايه الدراسه بدات يعني يعني برضو يعني برده واحد ضيعته بيقول في ظل ظروف الدراسه ده مين الله اكبر في ظل ظروف الدراسه انا بقوم الليل و ولكن بدا يحصل مشاكل شويه في الورد و يعني فهي بتقول اعمل ايه بقى انا مش عارفه اجمع ما بين الدراسه وما بين من هذه العبادات. يعني المشكلة دي تواجهتنا واحنا طلبها كتير جدا. يعني هو انا طالب المشكلة دي واجهتني بسرعة مكثفة جدا. اعمل ايه? يعني درس الشيخ محمد حسان في المسجد التوحيد. عايز احضره. وفي نفس الوقت عايز اساكر. وفي نفس الوقت ارتباع الارتماج ده اقل ما بيقدمش يعني بتلاقي او بتلاقي لا في تقدم لا في مستوى الدين ولا في مستوى الدنيا يبقى اذا يا جماعة ايه حل اجامع بين الدين رقم واحد لازم يكون في خطوط حمره في الدين لان الدين اكتر من الدنيا مليار مرات قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرة يعني ايبقى فيه خطوط حمره يعني مثلا الدرس الاسبوعي بتاع مثلا فلان خلاص او انت مسلا درس الاسبوع تعفو لانا وتحفظ القرآن ولو صفحة في الاسبوع ده خط احمر خلاص يا جماعة وتكبرت الحرام في المسجد وادراك تكبرت الحرام والصلاة على وقتها ومسلا الصلاة للرواتب دي خط احمر خلاص طيب اه ممكن واحد بقى عليه همه يزود مسلا درس حضور درس في الاسبوع طيب وبعد كده الحاجة التانية هيه الحاجة التانية يا جماعة ان يعني صحبة النجاحين بالزرق الادام يبقى اذا انا الوقت المشكلة في الدراسة الشيخ محمد حمد طالب حلها انه عمل ورد مذاكرة يومي ثلاث ساعات ورد مذاكرة في الكلية الاعلام اللي كانت ثلاث ساعات بيذاكر ثلاث ساعات وبعد كده هنطلق في الدين على راحته يبقى هو قلزب نفسه ثلاث ساعات يوميين قعد علاجتها من اجل المذاكرة الدنيوية وطبعا زي ما قلت لكم كده لازم تثبت المعد وتثبت المدة المعد هتوعد امتى مسلا تساعد بعد الفجر المدة هدئي تلت ساعات او هتوعد امتى تلت ساعات مثلا ايه بعد العيشة المدة هدئي مسلا تلت ساعات يبقى اذا لازم تثبت هتوعد امتى و هتقعد قد ايه الشيخ ابو صحاقا بيحلب طرق تاني هو طالب في كليه الفنون شيخ الاصحاق كان بيحلها ان هو بيقسمها يعني ايه تقدر تقولي شهر وشهر شهر يركز في المذاكره بتاعه الكليه جدا بحيث انه يسبق لقدام وصار يركز في العلم الشرعي جدا وبعد كده يعني وهكذا بقى يعني ايه كان اللي هو ايه اللي هو يعني في دواعيات كده كل لو هي سبحان الله العظيم ليها الطريقه اللي, اللي يعني اللي بتفرق معاها او الطريقه اللي بتناسب معاها فيه واحد تاني لك لا العكس انا هعمل ثلاث ساعات للدين وبعد كده كل الوقت للدراسة ما كل واحد له طريقة كل واحد له طريقة كل واحد له اسموب يحب ان هو يعمله يبقى اذا طريقة time management ادارة الوقت رتبوا اقتوك يا جماعة رتبوا اقتوك وانا ما تفضل محطمين انا عايز اذاكر خمسين صفحة في اليوم في المذاكرة و... يعني ما كلامه ابي يا عم زاكر خمس صفحاتي اليوم ولكن استمر القضية قضيت الاستمرار كنت عندي طبيب يعني كنت مريض من اسابيع كده فقال لنا اكتب لك دا اضعف من الدواء الفلاني بستة اضعف ولكن في نقطة معينان قال لي ولكن احنا مش هنلعب على قوة الدواء احنا نلعب على الاستمرار انت عطفل مستمر شهر ونصف الكلمة عجبتني اوه اوه اوه اخذ الدواء وانا مستمتع فيه جدا بقى لي حوالي مسلا تلت اسمعه ولا حاجه اخده مسلا تلتها بجدا ليه والله واشتافي طبعا سبحانه وتعالى لانما لأ اصلا بحب النقطة دي نقطة الاستمرار نقطة ان انا مالعبش على الحريقة مش حقنة واحدة وريد ويا و... عم ورا يحدي لأ مش كده طب بالراحة وبالاستمرار وربنا اصحاك على يأتي بالشفاء يعني دي سياسة في الدولة في الدنيا من ضمن المفاتيح في الجامعة بين الدراسة والالتزام قضية ان يبقى فيه صحبة صلحة دينيا وفي نفس الوقت تتذكرواها بعض دينويا ودي رسالة يا جماعة انا بقولها لكم يعني بص يا اخواننا يعني انا, أنا قلبي يعتصر الم الم الم وانا بقول لكم رسالة داي مش الم منكم هي لو فيها الم تبعكم هي الم عليكم لكن الم من اخواني اللي كانوا معايا في نفس الدفعة والنا يعني يعني ما قدين به انه هم من اسباب يعني ان كان فينا حد لم يتفوق دينيا او دنيوان في الدراسة فهم سبب ليه مصيبة الملتزم اللي مش عارف امت الصحبة ويجي مثل يقول لك ايه تعالوا اذاكر مع بعض والله يا اخي اصلا انا ما اعرفش اذاكر غير في بيتي وعلى مكتبي وفوق مخدتي وتحت سريري ولازم يكون نور الحمام مولع ولازم يكون نور المطبخ مطفي ولازم اكون بذاكر على السجالة لونهان بيتي ولازم يكون لبس امس ايه مقلم في ايه يا جماعة في يا اخواننا النموذج ده مش بيفشل نفسه وفي النهاية كلهم بيفشلوا في النهاية كلهم اخرهم مقبول اخرهم لما بيجيبوا حتى التأذير بيجيب مقبول يعني يا ريت في الاخر عمل حاجة مثلا يعني قلنا يعني الشباب اللي بيطلقوا الاوائل في الدفع وفي الكليات وكده لقيتهم يبقى عندهم واحد صاحبه ومسلا عنده شقة فاضية او ظروف بيته تستوعب مثلا ان فلان يجيله او اتنين او ثلاثة يجوله ويبداوا ذاك رؤيه الصحبه من ايه في تلهيم بيئه الايمان الصحبه الصالحه والاجتماع فكره عمره التربيه 3 ان شاء الله باذن الله اللي هتعلن أي... خلال خلال الايام باذن الله هتبقى قائمه على الفكره دي فكره بيئه الايمان بدل بطوح الحرارين ويجي لك فطور ويجي لك فطور وتقعد قاعد تبص للكعبه مش بالخشوع بتعيط على نفسك انك انت قدام الكعبه ومش عارف تخشع ولا عارف تقبط. طب يا جماعه ما بيت الايمان ربنا سبحانه وتعالى فتح بيها علينا الله ونيس لليسرة. قال لك يعني نيسرك الاسرة في النموى اقول الراحل قال لك نيسرك او نهد لأيصر الطرق للوصول للجنة. يعني هي ايصر الطرق للوصول للجنة? يعني في ترسوه صعبة للوصول الجنة اه في ترسوه صعبة جدا للوصول الجنة. يعني في اه في ترسوه في ناس بودك من اين يا جوع لازم يليك فيه ده. اخ في للجنة. ناس افنع على نفسها وادي جهد في نفسه بعانت ومطلع روح نفسه. مش النبي قال الجماعة رحمة والفرقة ايه? والفرقة عذاب الفرقة ايه? الفرقة بين المصالحين. يعني صالح وعايش متعذب ملتزم وعايش متعذب اه ليه? لانه مش فاهم ايه بتاخوانه. هي دي كانت عندنا في الدراسة. اخوة ملتزمة. وفي نفعة في كلية واحدة في نفس الجامعة في نفس المدينة. انا نفسي اعرف ما بتذكروش مع بعض الايه? انا نفسي افهم اصلي فلان بيحب يذاكر بالنهار وانا بحب اذاكر بالليل يا عم انتوا الاتنين تفشلوا يا عم انتوا الاتنين لو اجتهدتوا وذاكرتوا مع بعض هتزقوا بعض لقدام زقت السنين يا عم ما عليش انت تعالى على نفسك ساعتين من نهارك وانت تعالى على نفسك ساعتين من ليلك وذاكروا مع بعض ساعتين دس ما تعودوش بقى مطلعين روح بعض وقفلين بيوتكم عليكم واهلك برا قطتك مخنوقين وصاحبك قاعد ليل ظهر عندك لا الموضوع مش كده يا عم ساعتين بس في اليوم ساعتين يبقوا راس حربة كل واحدة انطلق بعد كده في حياته يبقى انتم شجعتوا بعدها هنحتفظ كل مع بعض هنكتهد في, ال... في مثلا في... في الطلبة في حضور الدرس الفلين مع بعض ان شاء الله بيجيز لها انصح بعض الفجر القيام الليل مع بعض او المذاكرة بتاعتنا هتبقى ساعتين ثلاثة مذاكرة وبعد كده الساعة اللي قبلها على الفجر الله بازي انها تبيعي. انا 12 بالليل كل ليلة. مسلا. هنذاكر او هنتقامل 11 بالليل. هنذاكر 3 ساعة 3 حتى 2. 2. كل واحدة تاخد جنب في الاوضة. لا ما اقدرش ليه? اصل صوته بيديقني يا ابني ما هنت لا هتصلي ولا هو يصلي. يعني انا بص يا مرحب انا عايز حد قدامي كده يعني اطلع الغل اللي بقى فيه من سلوكات الملتزمين. تلاقي الدفعة الواحدة فيها 8 ملتزمين او 9 ملتزمات. ما في مش اي شهد للبطل في اي حاجة ده انتو المفهود يكون في جلسة اسبوعية منكم من بعض زي اي قرية قرية اروح القرية هلاقي خمسين دقني في القرية قاعدين معي بعد الخطبة بتروضوا جلسة اسبوعية مع بعض لا طب في درس معي بتحضيروا مع بعض لا طب يا صاحبا لا طب في طب تع... لا طب ايه مع بعض طب انتو استفدتوا من بعض ايه ايه يا صحبتهم لبعض <تصفيق> زقتوا بالودان انا في مغني اعرفه يعني يعني كنت انا بقى يا ما في اعدادي كده ولا حاجه المغني ده دي المغنيين اللي فاسد البلد تلمذته انا كنت بستغرب منه وانا صغير الاقيه رغم انه مغني زي اللي هو اللي يصعدهم وهو اللي يجيب لهم اجتماع مثلا في المدرج ويقعد ايه واهما وكان مشهور ومال اسطون صايروا وملاته كل مشاهير طبعا ها يعني ال ال الناس اللي انا كنت اشوفهم مثلا معاه في المدرج ده الايف ده بعد كده بقى فلان وده بقى فلان انا ما كنتش قاطه يعني ايه مباليت زام وعدم الالتزام فعادي ان انا اشوف الجو شكله ايه انا كنت اتصرفت جدا من سلوكاته ده الراجل الراجل ده عمل فيه فسادة يا جماعه ده هو, هو مغني يعني ايه ممكن يكون مش مشهور خالص الوقت ممكن تلات ارباع قولت اسمه ما عارفوش ولكن الراجل ده عمل للشباب اللي عايز يغني بيئة فساد يعني يعني ده انتم عارفين فكرة قرب ايدل و فاكتور و زي ده اول من فعلها هذه الفكرة بس بشكل بسيط جدا و ام جمحهم وعملهم كوادر وكان مشهور جدا بدأ يعمل كليب مع فلان مسألا و اغنية مع فلان فلان ده كان حتة عائل وقتها عمل مع اغنية فلان ده تشهر وبقى مشهور طحن وهو مزادش مثلا او طب هو عمل ايه وعنده رسالة فعمل بيت فساب يا اخوانا احنا مش عارفين فين نعمل بيت امان لا انا عايز اقول مش عارفين نعمل بيت نجاح في الدين والدنيا مع بعض ازايش يعني انتو اربع مع بعض في دفعة لحظة يبقى ليكو جلسة امنية مع بعض طول الاسبوع جلسة الايمانية مثلا اذا اكلوا 10 ايات وتطولوا صورة ركعتين جميل جدا وتاكلوا مع بعض شوية ايه شاي بكيك حلو جدا وبعد كده اخر نص ساعة في الجلسة تحددوا ال الجدوى للاسبوع بتاعكم احنا ان شاء الله الاسبوع ده هن هنحافظ على نص ساعة قيم ليل قبل الفجر بانفرح بعض او بعد العشاء وهي هنحفظ هتكبت الاحروم هنحضر الدرس الفلاني ودرس الفلاني ونحضر عن نت الدرس الفلاني ونحفظ قرآن بمعدل كزا يبقى ايزا دي خطوط حمرة في حياتنا خلاص التفقين المتفقين اللي عايز يزود يزود بقى مجاهدة فردية طيب والمذاكرة احنا نتقل قابل يوميا احنا اربعه يبقى كل اثنين ذاكروا مع بعض كلام عملي من غير كلتعه وشل التعاون مش معناه شلل مؤخرا في ناس بتطفش من التعاون بسبب الشلل تلاقي واحد ماذا انا بذاكر انا عايز اذكر خلاص بقى في اليوم تعالوا نذاكر بقى 15 ابني مو... يعني مش يا, يا... يا صفر ينسي لحد باب احنا اربعه خلاص يبقى فلان وفلان بذاكروا مع بعض وفلان وفلان بذاكروا مع بعض طب لا اصل انا بحب فلان الظريف التاني يا عم اخلصوا بقى من عقدكم النفسيه, بقى. بقى من النفسية عم, عم الدنيا بسيطة ذاكر مع واحد يعمل نص الظريف المهم نجاح مع بعض خلو العلاقة ايجابية. لا تشترطوا التوافق من اجل اقامة العلاقة. لا تشترطوا ان احنا نبقى متوافقين نفسيا ومتوافقين في الظرف واللطف والميول واحنا اللي تم بنحب ننزل نص اللي المجيب جلاتي وماذا ما تفترضش ما تشترضش لابن التوافق من اجل التعاون الايجابي خلص فلان عزاك انا بقض خلص حلو جدا يعني مش مال يعني يا عمك مطرسك في الحيطة عمه ما مال يعنيك هو هو مصعب اما دخل دار الارقم وشارب وبكر راجل كبير انما فقده يعني مش لازم التوافق انما لازم العلاقة تبقى نكحة فيه الراجل والست بينهم وبين بعض توافق راهيب وال... وفي النهاية بتنسيب طلاق ليه مفيش ايجابية لا هي بت... بتدي له حق اولا هو بتدي له حق, له حق. وفي بيوت العلاقة ايجابية جدا وكل واحد عارف مسئولياته بيحرص على نجاح البيت ومفيش توافق نفسي والبيت مستقر جدا ونجح جدا ومثمر جدا يبقى اخلاصهم بالحاجات النفسية يبقى انا, أنا الوقتي بخار كل ود ويسمع كتا الزميله في دفعة وكل واحد يسمع الكلام ده للاخوة اللي معاه في القاية بتاعته وكل واحد يسمع الكلام ده للاخوة اللي في المنطقة يا جماعة حرام عليكم الطلبة الفاسدين دينيا بيذكروا مع بعضهم اطلاق وائل وبيتكسروا الدولة مع بعض بعدما بيخلصوا كلية طبو مع بعض وبيحضروا الزمالة البريطانية وزمالة كلية الجروحين الملكية مع بعض وبيفضلوا طول عمرهم وارتبطين مع عشان ينجحهم وفاهمين ايمة التشجيع ايمة المؤذرة فازره فاستغلف فاستوى على سوقه المؤذرة حلوة قذروا بعض يا ابني يبقى اذا انتوا في دفعة يبقى اللي كده انتوا بنا مع بعض تحددوا هتعملوا ايه يبقى ساعتها تبقى ناجح انما انت اعمل لي اعمل ايه في الدراسه والدين وانت بعت لي اعمل ايه في الدراسه والدين وانت بعت لي الدراسه والدين وانت بعت لي العلوم الشرعيه والعلوم الدنيويه ايه ما هو ابني ان النجاح له قواعد المدرسه على مستوى امريكا اعلى مدرسه جابت نتيجه في امريكا المدرسه ديت عملت فكره ايه المدرسه ديت بعد الدراسه عملت فكره بيت داخلي انا بيت داخلي يروحوا يذاكروا مع بعض الطلبه يروحوا يذاكروا يبقى انت في اربع ساعات بعد الدراسه الطلبه يذاكروا مع بعض ما كانوا يطلعوا يعملوا ميعادينه المدرسه دي خدت تقول على المستوى الامريكيه عملت دي مذاكره كنت لسه مع اخواني من من المعلمين اللي بدهوا علم شرعي للاخوة فالاخوة منذاكرش مبتح دارش قلتلو يا عم اعمل لهم بيئة علم يعني اعمل لهم بيئة علم يعني قلهم انا عاد في المكتبة الخمس ساعات دول كل يوم من الظهر للعيشة مثلا كل يوم او مثلا من الفجر للظهر اللي هو او من العيشة للفجر عاد في المكتبة دايه تعالوا ذكروا جنبي يعني مش م مش مش تشرح لهم ذكروا جنبي شجعوا يا جماعة المؤذرة هي دي كانت فكرة المحطات السابعة لحفظ القرآن. ان احنا جايبين المحفظ من بعد الظهر اللي العشاء. فانت الوقتي انا مش عارف احفظ. تعال احفظ جنبه. يعني مش تجي تسمع له تعال اقعوا جنبه كده تلت ساعات. خمس ساعات احفظ هتلاقي ليس ساعات مستنيه. ان احنا مش نعمل تحفيز نعمل بيئة تحفيز. يبقى اعملوا بيئة نجاح. تعاونوا مع بعض زي ما ال... عملوا ايه نجاح ليهم في ال... العصاه بيتنجح لهم في الدنيا في الدين بيتنجح يبقى ده رساله في القريه أ... اعملوا جلسه اسمها ليكوا بعض الفجر يا ابني بعض القايم الليل ويتسحروا مع بعض 52 اعملوا بيتنجح ديني واستدعوا طلبة علم كبار او دعاية من الخط بتاع القرى بتاعكم اه يجوا يديكم يجوا يديكم انا انا اقفل منصورة لو اخوة في قرية جنبي جمعوا بعض عاموا في اسبوعية وقالوا لي تعالى اقعد معنا شجعنا مرة اه بحول فضي وقتي وفي اصل وقت اروح اقول لهم لبيكم لبيكم يا اخواني ليه لان هو عاملين بيت هيخرج منها خير كذلك كل طلبة في دفعة لوجه الله جماعة ملاش بقى اصلا, بحب أسكن لوحدي أصلا انا بحب الاساك اللي واحد انا يا عمي تنازل عن بعض طبعك النفسية ما هو انجح عشرة ايام بتعبض ربنا في يوم طول السنة. امتى? امتى يا استاذ يا استاذ? تلعتكاف. ليه? لانك لا يصبح يتنام في يعني اصعب مكان ممكن تنام فيه على الحصير وممكن في الهوى وممكن واحد دقوا مكانه في انهم يجي جنب الحمام برحة الحمام وممكن واحد يجي تحت شباك ويخلطش هوا طول ما هو نايم وممكن, وممكن, وممكن ايه حرامية مو... طيب والاكل كل واحد بيرجع بيته خاسس خمسة كيلو لان ماذا كان واحد عما تمدي ايه تلاقي كل حاجات ما طيب وبعده وايه كمان كل حاجة صعبة ولكن انجح عشر تان في العبادة ليه لان في بيئة عبادة لان العبادة والقيام الليل صاره وسط بيئة وصحبة صالحة لسه مفهمناش يبقى ايضا معلش يا سيدي معلش هو فلان اللي معاك في الدفع من الظريف معلش احنا اسفين والله كان نبسينا نبقى فوتو اكتر من كده وكان نبسينا نبقى بيضان وعن ولكن للأسف الشديد يعني ايه التارزي مفصلش لحضرتك الصاحب بتاعك بالطريقة اللي ايه معلش احنا اسفين عشان خطري ابلعه وممكن يكون سقير وحضرتك غني معلش برضو احنا اسفين وممكن يكون يعني ايه من نوع اللي هو بيذاكر اه يوم معل صوته اه ويوضيك طب نبارك فيك انا شاف ايه يعمل واطق صوتك حاضر يعمل همس بتاعك ده بيبعب لي عصابي حاضر معلش وممكن يكون له بعض الطباعة اللي بتدايق شوية ولكن في النهاية انتو الابنين هتبقوا ناجرين لو تعونتم مع بعض. ذكرتوا ساعتين ثلاثة في اليوم مع بعض لمدة تات في الاسبوع مش شرط الاسبوع كله. بقوا راس حرب الانسان لما بيعمل خطوة نجحة نفسه بتتفتح للنجاح. فهو بيذاكر ساعتين ويوم روح بكمل فقرة طول الهل في بيتها. لانه يبقى اقبنا نموذة مع سليم. والدنيا زقت لقدان. وساعتها الملتزمين في كل دفعة في كل بيذاكروا مع بعض. ولايه الدين برضه ليه لانهم بيعوضوا ربنا مع بعض اصل انت عايز تقول ان في مشكله بقى الدراسه والدين كلام فارغ طب كلام رجليه تعال ساكنت كام ساعه امبارح انا ذاكرت ساعه طيب وعبدت ربنا قد ايه امبارح مش عارفه والله صليت الفروض طب وامبارح كان كام ساعه 24 ساعه طب حضرتك ان شاء الله بقى ساعه راي كنت قاعده محبطه وقعت مش عارفه اعمل شاي قهوه في مش عارفه اروح اي و افتكرت تت مكالمات كل اللي انت بتعمليه غلط انت مش عارفه تجمعي فمحبطه لانك مش عارفه ترتبي حياتك طب ما تيجي نرتب حياتنا مع بعض وبليونه وبوميون ونتعلم التفاهم السلفيه العامه امتى يا رب هتتعلم التفاهم بينه وبين بعض امتى يا رب السلفيين والسلفيات هيتعلموا تكوين فرق. فرق في المذاكرة وفرق في الدعوة وفرق في الـ الـ العمل دين الله وفرق في الصغور ويتفاهموا مع بعض. دونة مثالة. انتوا اربع بتذكروا مع بعض خليلكوا امير من الاربع. امير اه يا حبيبي <تصفيق> <تصفيق> الامير ده طول الثلاث ساعات اللي بنذكرهم هو الامير بتاع المكان واحد منه قططط في دماغه اعنا عايز ننزل لجيمس انده وتشات ها الامير يفصل ويقول لك اه لا هلأ طب هو يتحكم فيها ليه بقى ويتحكي بقى حضرتك بكرة انت الامير والثالث هيبقى بعض الامير والرابع بعض الامير ويبقى تدربنا على السنة وكل واحد يتعلم القهده فيهم وكل واحد عارف ازاي يتع... ونمينا شخصياتنا يا جماعة انا مش عارف والله يعني هي نصائح نصائح عمر والله يا اخوانا انا قلت لكم قبل كده ان درس افتح لقلبك ده ده خبرات عمر خبرات حياه وقلت لكم ان الدرس ده حقكم علينا حقكم علينا ان احنا نديكم خبرات عمرنا انا بديكم خبرات عمري لكل اخوه في منطقه ولكل اخوه في قريه ولكل اخوه في كليه معينه اعملوا اجتماع اسبوعي ايماني جلسه اسبوعيه بينكم وبين بعض ورشه اسبوعيه بينكم وبين بعض ايمانيه وتتفقوا فيها على الناس اللي بينها مجال دنيوي واحد من الملتزمين لو سمحتم ذكروا مع بعض لو صمحت ذكروا مع بعض في الدكتوراة لو سمحت ذكروا مع بعض في الكليات لو سمحت ذكروا مع بعض في السنة لعم هاشفاء حاجة بسيطة ولكن تبقى تشجيئة يعني ده ديه نجاح طيب ولو سمحت بقى بالمرة بقى لو سمحت يا دكتور جراح ولو سمحت يا اخ يا تاجر الكبير لو سمحت كل واحد منكم ربنا خلاه كادر في الدنيا بحاجة ونجح في الدنيا بحاجة لو سمحت شوف واحد ملتزم لسه بيقول تاتا تاتا في الصغر بتاعك وخده تحت جناحك يعني لو سمحت يا استاذ يا مساعد في كل الطب في قسم الجراحة اما تشوف نايب ملتزم في الاسم بتاعك لو سمحت برا المستشفى في البيت اتصل به وانصحه ودي له خبرة حياتك بحيث ان اللي انت اخدته في 15 سنة وهياخده في 5 سنين بس وبحيث انه هو ده نجاح للدين وبحيث انك انت بتوجهه في الدين وفي الدنيا وبتعلمه الاخوة بتعلمه الامريات اما انت بتاجر كبير وتقوم شايف اخ صغير لسه بيشيل شنطة وبيلف على الموظفين في المصارى الحكومية ويقول دولتك تعالى طب انا اسندك طب انا اساعدك هو لازم النصارة هم اللي اسندهم ابرس هو لازم الـ الـ الـ الـ يعني كل الناس تسند احد اخواني من التجار سافر المانيا وواحد و و الماني هناك كثير الكبير نصراني بيصدر مكان فقال له انا مسك الوكيل بتاعه في مصره اي تاجر كبير جدا انا مسك الوكيل ده بص فقال له انا ااسف فلان تاجر مش مسلم تاجر نصراني اه اه ابو وصى علي ابن ما يموت وانا هدي التوكيل لهو رغم ان الثاني ده يعني يعني التاجر المسلم قايف بالنسبه له حاجه لكن سبحان الله بيسندوا بعض يا جماعه وبيساعدوا بعض بيعملوا نجاح لبعض يا اخواننا زي المغني اللي عمل بيئه خرج منها اكتر مغنيين فسد مصر في ال 15 سنه اللي فاتوا او في العشر سنين الفات اه حرف 15 سنه فاتوا يعني اكتر مغنيين فسد مصر يخ... ساعدوا بعض يا جماعه خدوا بعض عشان خاطر دلاش شويه العوامل النفسيه الخيبه تدمر تعاوننا مع بعض اصل فلان غليس اصل فلان ما بيحافظش على كلامه اصلا يعني وطبع غريبة اصلا فلان بيضايقني اصلا فلان ماخدش بالو مني اصلا قال لي ف... يعني نكبر بقى نكبر بقى كفاء بقى اصلا عمل بالاستيك على بعض كده انا بتدايق وانتون نفستوني وانا عايز يعني حاجة من الحاجات كده ايه بترفع عنها شوية فهنشوف امات الله المسلمة بعتها بتقول جزاكم موخيرا بفضل الله عملنا مشروع الورش الامانية في الاسماعيلية الله اكبر اه مش الورش عن نت ده الاخوات بتوال اسماعيلية جمعوا نفسهم وعملوا زي ايه زي ورش كده زي ورشه بتاع الصغيره شويه كل مثلا عشر اخوات او خمس اخوات او سبع اخوات يبقوا مع بعض ورشه يتقابلوا مع بعض بره في الاسبوع يعملوا برنامج ايماني وتعليمي وتحفيظ قران وهكذا بقى ويحضروا دروس ايه مع بعض وكده عملنا مشروع الورش الامليه في اسماعيليه جزاك الله خيرا شيء رائع جدا وعندنا امل كبير انها تكون التغيير الجذري الله يا رب انت وهمتكم والافكار اللي ربنا فتح بيها اهداف لهذه الورش رائع يبقى في فكر يعني, يعني ترتيبي كده الارتقاء بالخلق الارتقاء بالدين الارتقاء بالترابط بيننا الله اكبر الارتقاء بالترابط بيننا يبقى العلاقه بيننا الصلاه بيننا وبين بعض الارتقاء بالدين يبقى بيننا وبين الله الارتقاء بالخلق يبقى الصلاه بيننا وبين الناس يبقى الخلق قصدي وبين الناس حاجه الله توفيق صراحه والله توفيق آآ آآ الاخوات والحمد لله كان العدد كان كبير وفي جدول محدد تمشي عليه جميع في سماع سلاسل معينه في الوجب التعبودي يعني يكيبها العبادة والسنن المهجورة والجميل ان كل اخر خميس من الشهر الهجري بنتجمع في, في مكان بنحضر فيه الدرس يعني بيحضروا فيه درس يبقى فيه درس بقى يحضروا مع بعض والخميس الماضي كان اول تجميع لنا وكان يوم رائع وكان فيه مسابقة وجواز وطبعا كان فيه روح الفريق الروح الجمعية بتاعت الفريق وأسامي الفرق النسائيه اتعملت على اسم امهات المؤمنين مجموعه اسمها مجموعات خلج البرتغالي وان شاء الله هناخد موقف المواقف السيده خديجه نتحلى به يعني نبدا نتحلى بقى باخلاقيات السيده خديجه خلق ورا خلق كده وبفضل الله كان يوم جميل وان شاء الله الفتره الجايه يكون في تطوير في هذه الورش فعلا احلى حياة في طاعه الله الكلمه دي قالت لي زوجتي من شهور قالت لي ده الدين ده جميل قوي الكلمه دي يعني سبحان الله يا جماعه احنا في المنصوره او بنحاول نوصل الناس للدين جميل احنا اللي مكالكعين وصحبنا مع بعض وحطنا ابن فئة بعض وبقى في اعمال اجتماعية جميلة بنعملها مع بعض يعني يعني بعض اخوان من الدعاء هيتقابلوا قريبا هنا في حفلة شاوي حاجة جميلة ان يبقى في اعمال اجتماعية مع اعمال الدينية وفي نفس الوقت عملنا بيئة ايمان ودروس جماعية تعملنا فيها وشجعنا بعض على بادة الدين هيبقى جنة غير الملتزمين هيجوا يقولوا ا فعلا احلى هيقطات الله واحلى حياه مع صابر الصالح احب يكون في تنافس ان شاء الله باذن الله هي الكلمه اللي قلتها ديت هي دي عمره في التربيه احب يكون في تنافس في تنفيذ هذه الورش على مستوى الجمهوريه الحمد لله بدات في المنصوره ودلوقتي اتنفذت في الاسماعيليه مين بقى اللي هتكون المحافظه الثالثه وفي ذلك فلا المتنافسون اخوكم اهي امتلع بعت لكم رساله يا ترى يعني مين اخوت قريه هيعملوا مع بعض مين اخوت كليه يعملوا من اخت من الطب من المناطق في اي مدينة من المدن هيعملوا ورشة مع بعض من اخوات في اي كلية او مدينة او بلد او اي حاجة هيعملوا ورشة مع بعض وفي اي مكان في الدنيا كلها يعني حاجة جميلة ان ايبغ بيه تشجيع وانكو تتفعلوا وان انتو تبدأوا اتطلعوا افكار جميلة يا جماعة تبدأوا إيه إيه إيه إيه انتو تبدأوا اتطلعوا افكار ا exactly انتو يعني زي ما قلتك قبل كده انا الدرس بتاعي اللي سمه اكام واحد انما انت لو ترجمتي الانجليزي ممكن الوف يستفدوا منه انت لو حاولتوا الكتاب ونشرتوا الوف ما اللي فا يستفدوا منه انت لو فرغتيه الوف يستفدوينو. حضروا دروس منه انت لو جبت الشريط ده الدرس ده وعملت عليه مقطع منتاج قوي وقمت نشره يعني ممكن نقاتل الالوف كمان يستفيدوا منه يسمعوا يعني يا جماعة انتم لي خدور مهول في نشر الافكار بتاعتنا احنا بنعمل الافكار هنا مثلا, مثلا في المنصورة فكرة التربية الخاصة فكرة بيت الامام فكرة الدرس اللي, اللي بيبقى فيه ورش فك افكار كتير بقى يعني اللي بيتابعنا هنا يعني هيبقى واخددروا منها بيزلنا فكرة المفروض ان انتم تنفذوا لك في بلادكم بقى مش تقعدوا عاديين كل شوية جيل ارسالравля للتيلوص يعني كامر حدثينا تعرف اللي حدثي اه اه ويردنا كنا في المنصورة يا عمي senateك في المنصورة طب ما تعمل بلدك المنصورة طب انا اناك كنتين في المنصورة في بزك منصور طاضي من سنة ونص كنا عاديين مشين في صحرا لحد ما ربنا شلح صدورنا وبلاءنا نتكتف مع بعض ونعمل هذه المشاريع اللي فيها روح فريق من الملتزمين وبعض وملتزمات لبعض يبقى اذا انشرو هذه الافكار يا جماعة طبقوا يا جماعة فين الشخصات الايجابية اللي منكم طيب النقطة اللي بعد كده يعني فيه شوية اسئلة يا جماعة هي بيجمعها رابط واحد يعني مثلا رايحين الامل بتقول او بيقول يخشى على نفسي العجب وحب المتح وقال ليه يلتفت ولا يتأثر بمثل هذا اعمل ايه يعني انا خايف عن نفس العجب كنا لما سافرت بانجلديش مع اخو التبليغ فكانه اخر حاجة يعملوه في اليوم يقرم كتب حيات الصحابة هما تدلوه اليوم بتروحهم من قبل الفجر اخر حاجة قبل ما ننام يجي مكتب حيات الصحاب فانا فاكر الراجل علق التعليق يعني بالسلس في الجامعة عندنا كان هو الامير بتاع المجموعة اللي انا كنت فيها في المكان ده فقال احنا ليه نقرا حيات الصحابة في الاخر قال لانك انت صحى من قبل الفجر وبذلت مجهود في العباده والدعوه فانت ممكن اخر يوم تلاقي انك عملت حاجه فانا بقول اجيب لك بقى المقياس المثالي اللي انت بتسعى انا بجيب لك الناس بقى الايزو 90002 بجيب لك الناس بقى السوبر عشان تنام بالانكسار انت فاكر نفسك حاجة طب تعال شوف بقى الصحابه عملوا ايه ضحوا بايه صوموا على طولته ايه طول فاذا اوعى تقيس نفسك على اللي حواليك فيتلك ان عشان ورد القران بتاعك ماشي او عشان بتصوم يوم ويوم بقاله 5 شهور ومحدش او جالس صدوحة بقالها سأنا معايك بفضل الله منتظمة يتارك ان انت بتعملي حاجة او مسلا خلاصت حفز القرآن خلاصت نص حفزه مسلا محدش حاس بيك ايه لقس نفسك عن نماذج القياسية لان في واحد يقول لك ايه ولا يتم ان تستكسر كثير اعلمين يا جماعة يعني نعرف الصالحين عملوا ايه عشان ربنا عشان احنا يعني نبقى نفس الموضوع اناس ابو صمرة اناس ابو صمرة بتقول السلام عليكم كيف نطبق قول الله سبحانه تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هي عايزة عمرها كله بقى ربنا وذلك مع مشاغل الحياه والنفس والهوى وذلك مع مشاغل الحياة والنفس والهوى يعني لنا مشاغل انا عندي شغل وده عندي عدراسة والنفوس برضو ورغباتها عايز ان نتفسح عايز ان والاهواء بقى وسعد في معاصي وكيفية الحياة لله حتى ما عوجود لبتلاقات يعني ده كمان غير بقى مشاغل الحياة في ابتلاقات بتيلاقي نفسك مقفولة انت مفتلة انت عندك مشاكل النهاردة ما انتش قادر تفكى بازها جاهد ووصل لربنا بتلاقي اصلا انت مقفول اي اقصد الصبر مع تمام الرضا وجزاكم الله وخير يبقى هي اي ناس بتقول ازاي نوصل لي صراطي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بص يا اختي في الله نحن نتاليون في تصور الهدف واقعيون في في تصور الطريق. فالي هنا في تصور الهدف. هلأيز ابقى حياتي كلها لله وقلبي منشغل بالله ليلة نهار. وامري يبقى في اعلى عزيمة من اجل رسول الله. ولكن نحن واقع هنا في تصور الطريق. ان درج درج وعلى الله يفرج. محدش هيوصل للمقامات العالية غير واحدة واحدة. عشان كده ربي يقول إن, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم ثم لو تفيد الطخي الزمني. يعني في فترة يعني من, من اول ما قلت انا عايز اصلك يا رب لحد ما بقيت مستقيم دي جد خدت زمن قمت ووقعت وقمت ووقعت وقمت ووقعت ووقعت شي كده ربنا بيقول وتبتل الي تبتلة اللغة تبتل الي تبتلة تفاعل تفاعلها وما قال تبت تبتل الي تبتلة تفاعل تفعيلها قال لك لان التبتل تفعيل التعليم كده اه اتفعيل معناه ان الحاجة تطلع واحدة واحدة يعني التبتل والانقطاع الى الله وانقطاع القلب الى الله وانشغل القلب بالله عن الخلق وانفصال القلب عن الخلق وانشغله بالله وحده حاجة عالية جدا عشان كده مرion بالبطول اللات اللي بتنشغل الا بالله سبحانه وتعالى ولا تستغانط عن الخلق بالخالق سبحانه وتعالى حاجة عالية جدا فربنا لك ايه تبتيلة يعني ايه تبتيلة يعني مش هتوصل للدرجة التبتل على طول فما يجيش واحد بقى ا شلتني. يا شيخ انا ايماني ضعيف يا شيخ انا طيب يا ابني ابدأ بقى ايه احضر دروس يا شيخ بقولك ايماني ضعيف يا عامة انا اعمل لك ايه يا ابني ما انت لازم تقبل النموض تدريجي زي برضو اخت بعتلي هنا سؤال يعني برضو سبحان الله العظيم ايه آآ آآ ايه ايه يعني ايه يعني مش عارف السؤال كم بصراحة انا متلخبط من بين الاسئلة ولكن هي نفس القضية هي نفس القضية ايوه اهه ولاء ايمن ولا بتقول السلام عليكم بقى لي فتره كبيره حاسه ان في صراعات نفسيه بقى اربع سنين من اول بقى ملتزمت ووفاه وفاه حالات وصات عليها والتزمت بتقول انا خلاص عرفت الصح من الغلط بس مش عارفه اعمل ايه اروح فين ابدا اشوفوا بقى الاسئله دي اول ما بتسال انا على طول بقوم ايه من على بعض 5 كيلو لاقط ريحه معينه كده شوفوا السؤال بتاع ولاء ربنا يحفظها همتها في نفسها اعمل ايه? اروح فين? ابدأ ازاي? اعمل ايه? بقال اربع سنين كده. يعني اشوفوا الحصر على الاربع سنين اللي فاتوا. بقالي اربع سنين كده. الطريقة دي مش هتبني يا بنتي. عايز اخطة عملية امشي عليها حياتي. وكيفية السبات. انا مش عارف اعمل حاجة خالص. شوف شوف انا مش عارفه اعمل حاجه خالص طب واللي بيتكلم نفسه بالطريقه دي هيعمل حاجه ازاي انا انا انا خايف عليكي لان انا كنت كده في فتره دراسه يعني انا يا جماعه بكلمكم في حاجات الواحد عانى منها في فترات ولولا ان الله خلصها من هذه الامور كذا كان دلوقتي بمشي على سطر واسيب الداني جوايا قلم كبير وحيرة وخوف من انه ضل تاني وتقنيب ضمير شديد قوي على اي حاجة تفتني اوعى الطاع رزق زي ما الفلوس رزق اوعى لو طاع عليك مش رزقك زي لو فلوس فاتت عليك راح عليها فلوسها هتجيب لنفسك زبحة فضرية وانت عندك 35 سنة لو طاع فاتت عليك راح عليها القيام يا جمال اسلوب ده ممكن احيانا في الوحض نقوله انما, انما الاسلوب ده مش اسلوب حياة ماينفعش انك تعيش حياة بساعتين عبادة راحوا منك تجيب لي نفسك احباط شهرين شوفوا الغباء يعني ما عليش ناقاست في الالفاظ الجرحة بس لو انا اجد لفظ اشد جرحا هقوله يعني الشاب بيفوت عليه ساعتين عبادة يوعد محبط او صاحب اتأخر نوم ساعتين بسبب ان ساعتين راحوا علي عبادة يجيب لنفسه احباط ما يخرجش منه قبل ثلاث شهور عم ما يلاقي من نفسه اقبال تانش طب ليه يا ابني ما تتعاملوا مع نفسوك صراحي يا اخواننا درج درج يا اخواننا اقبلوا الطريق اقبلوا الطريق اقبلوا المعهد القرآن الدعوي النهاردة العدد اقل من 100 عدد ما كسرش 100 النهاردة يعني انا نفسي اعرف يا جماعة طب ماذا تريدون الكل يزعم انه يريد التربية طب عملنا عمل منهجي وعملنا معهد في الدعوة ومعهد في التربية وجبنا كمان زي معايدين في الكلية يعني اخوة مربين هيعملوا لكم السكاشن وهم يعني عملنا افكار في غاية الجمال طب وبعدين الورش الورش عاملين الورش الغرفة الصوتية بكل الدروس اللي فيها درس الجامعية ودرس تفير صورة مريم كل ده طب مازا نفعل يا اخوانا اقبلوا الطريق واقبلوا الصحبة اللي موجودة في الطريق واقبلوا الدعاء اللي بيدرسولكوا في الطريق واقبلوا الملصقين اللي مسكين الورش اللي انتم فيها اقبلوا يا جماعة الواقع خلوكم وعقليات واقعية لحد امتى هتبقوا مثاليون في تصور الهدف مثاليون في تصور الطريق في النهاية تحت النفسي ولكن مثاليون في تصور الهدف واقعيون في تصور الطريق واقعيون في تصورتك لو كان مصعب مرضاش صاحب ابو بكر وجل الكبير وبلال الشاب الاسود اللي محدش يحب انه نصعب معاه وعالد نهاية طلب الطفل الصغير ما كانش يوصل لحاجة يا اخوانا وانا اقبلوا الطريق ده لاش العامل النفسي الامضمرانة حسن لمعظم الوقت احباط شديد مش عايز اعمل حاجه ده انت دخلت في كتاب نفسي بقى لوس غير مش عارفة. انت انت اول السؤال مش عارف اعمل حاجه النص الثاني مش عايز اعمل حاجه مش أعمل حاجة الطب النفسي فقد روح المبادره اللي هو بدايات الكتاب النفسي انت حرة. يعني احنا يا جماعه داخلين الدين نتمتع بالدنيا والاخره مش داخلين الدين نعيش نفسنا في احباط بسبب بسبب عدم العقلانية في التعامل مع الحياة انت هيبقى مين في اللوش صاحبيها يعني كل الكلام اللي احنا بقى يعني الكلام اللي احنا بقالنا سنه ونص قاعدين نقوله عن الامل وعن التدرج المهم الاستمرار وعن الاحساس بالفرح وعن جهد الدعاء ولما تلاقي نفسك مضايق وظهر ربنا وعن الصحبه وعن الاعمال البسيطه ولكن المستمرة وعن الشراكه في بيت الايمان وعن سبادر كل الكلام ده ما جابش وعن الامال الاجتماعيه وعن جمال الدين وعن متعه الدين عندي احباط شديد مش عايز اعمل حاجه وما فيش حد حوالي يا سايدني. عند طاقة رغيبة ما انت اقول ما هي عندك طاقة رغيبة انا عارف انت بتعملي ايه? انا عارف انت بتعملي ايه? اقول عارف... لك انت بتعملي ايه? بتوب اهمة بصليه وحفظة جزءين القرآن وقرية تجذاء القرآن. وتعملي جدوى العبادة انا هصل لساعة القيام للكل ليلة ومش هلمك اربعة ساعات بس. و... و... و... في ايه? انك ب... انت ساعة الاقبال بتعملي جدوى غير وقعي. يبقى اذا يا جماعة انا في اسرة غير مرتزمة ب لك يا شيخنا انهم متوافقين نلبس النقاب يا بنتي ارفقي بنفسك النقاب جاي جاي والله باذن الله سعاده على وكل حاجه جايه احيانا بعض الاخوات بسبب ان اهله ربنا النقاباه مش عارفه تل... تل... تل... تل... تل... تل... تلبسه بتجيب لك تنفسي متحبط نفسها طب انت مش عارفه تلبس النقاب عوضي في القابل ليه مش عارفه تلبس النقاب عوضي في الصيام مش عارفه تلبس النقاب عوضي في الدعوه يعني احيانا احنا بنحتاج اخوات في الدعوه للبنات مش منتقبات احيانا في بنات مش عايزة تسمح مقفول <تصفيق> الكشفة وشها دي ساعات بتقدر تدخل لها اكتر يعني ليك ادوار تاني فراغ الشحن انا في حاجة تانية يا اخواننا الدين عامل زي مسجد لون خمسين باب واحد واقف على باب معين انا عايز ادخل من الباب ده يبقى انت مش عايز المسجد بعد انت عايز الباب ده هوا يا ابني مالك تسعر بان بتقيمين مفتحين ادخل لرضى ربنا من اي باب اشتغلي في اي صغر ارضي ربنا باي عباد ربنا بيقول ولا فينا شاهدوا فينا لانهم صدوا لنا, لنا. قال لك ليه مش سامونا لان ربنا مش اللي يرضي واحده لو كان ربنا اللي يرضي قيام كان اللي شغال طول النهار ما ربنا لو كان ربنا اللي يرضي صيام كان ضعيف المريض ما عرفش ربنا لو كان ربنا ما يرضوش كان الفقير ما عرفش ربنا ربنا ف... و... صح عليك فين ايه في العباده اللي بتنسب وفي نفس الوقت في يتبعونا احسنها درج درج واحده واحده بلاش كلكعه مرض الاحباط ومرض السلفية العامة يعيني يحضر الدرس للشيخ على المنبر الشيخ يطلع على المنبر يتكلم عن السلف اللي صلت عشرين الف في اليوم واللي ختم القرآن تسعتاشر مرة في اليوم وكثير من الدعاء لا يراعي نفسية الناس يعني بعد ما بيعلقهم بالهدف ما بيدلهمش طرير وقائي فبيقصوا معتقدين انه هينطي الله نفسه بقى هذا السلف كلام واهمي كلام وهم يا جماعة هذه المستوىات وصلها اولا العلماء بعد تسعين سنة مجاهدة لما تعرف ترجمته تلاقي ده كان في اخر عمره هذا المستوى يا اخوانا يعني الواقعية يا اخوانا الواقعية محبطة نفسك لا انت بتقولي كلام لو عشر بنات مصر عندهم الدين اللي عندك ده كانت الخلافة قامت في مصر. لو عندهم الهم ده ربنا لعندك ده يعني ارتزمتي وبتقولي كلام جميل وبفضلوا مينة الله سبحانه تعالى يعني وهمتك كلها فطاعة ربنا و نايمة مهمومة صحيح مهمومة عشان رب الله اللي همه زي همك تتخالي ربنا هيعمل له ايه وهيكرمه قد ايه يا بنتي ابشيره يا جماعة ابشيره يبقى الاسئلة دية الرابط ما عشان يبقى ده اخر سؤال ده هنختم عليه الرابط ما بينه يا جماعة عدم الوقعية الطريق. يعني عدم الوقعية. مثاليونا في تصور الهدف. ووقعيونا في تصور الطريق. يعني عدم الوقعية. اول حاجة انه عايز صعبة معينة. هيشلة. يا عم اقبل للموجود. تاني حاجة انه عايز انه يقفز الى نفسه بقى ايه? بقى رمبه. في الدين وفي العبادة. مش عايز يقبل درج درج على الله الفرج. تانت حاجة انه مش عايزين بدلها سهلة. يا بنتي سهلة. ايه للبداية عشان ربنا يسهل عليك هتبدأ تحفظ القرآن ابدائب ثلاث سطور في في الاسبوع انت بتقول كده يا شيخ يا بنتي والله العظيم هم دول اللي بكملو الا ان شاء الله بقى في البقين هم انت يا بنتي اللي بستمروا اللي بيسهلو على نفسهم في الاول عايزة تبدأ القيام للربع ساعة ربع ساعة بعد العاشر بس واصبت عليها شوية هتزيد شوية هتزيد شوية هتزيد سوابل الطاعة الطاعة بعدها شوية هتزيد تالت حاجة عندنا in odor, in mogaj je del Ferdi. ودي المصيبه اللي كانت عندنا ايام كنا طلبه في الكليه ناحيه درس الشيخ الشيخ يشحننا تحس ان احنا قدامنا طالع دخان نجري من الباب طبعا كنا نجري عايزين نسلم على حد ولا حد يشوفنا ولا نشوف حد ليه عشان محدش يعطلنا عايزين نجري نطبق كلام الشيخ كل واحد عايز طبقه لوحده تدخل البيت تلاقي مثلا ابوك زعلان امك مثلا قالت لك كلمه ضايقتك او تدخل تلاقي مثلا كتب المذاكره محطوطه تحبطك تفتكري او تيجي تصلي الفجر تلاقي انهم كبستوا منينا تصحي تلاقي عليك الدنيا بازت تيجي لي الصبح تلاقي عنيكي مش قادرة تغض بصر ايه الدقيقة ونظرة حرم فلتت الاحباط يزيد اكتر واكتر تقومي داخلة محاضرة الدكتورة تقومي لما حدش خارجي صالة دوري داخل الصالة تقومي الاحباط يزيد اكتر واكتر <تصفيق> <تصفيق> ال ال ال ال ال ال الوطع صعبة جماعة موش عايز مواجهة فردية يا جماعة نحن نعيش في اصعب زمن مرة على الكرة الارضية في حجم الفتن وفي حجم قوة الباطل وفي حجم المؤثرات البشعة تجاه الشهوات وشبهات نحن نعيش في اصعب عصر مرة في الحياة في انتشار الباطل يبقى لازم تعرفوا لازم تعرفوا ان ايه ان, إن, إن ال ال ال المجهود الفردي مش هينفع في الوقت ده المجهود الفردي مش هينفع في الوقت ده المجهود الفردي تيجي بعد كده امال ايه لازم بيئه ايمان لازم بيئه ايمان ربنا سبحانه يقول واذا اعتزلتمهم وما يعبدون الا الله فايه فؤ الى الكهف فؤ الى الكهف الكهف ده اللي هو بيئه الايمان اللي لما قوي ليها بعدها في نفس الصفحه ربنا قال ايه فدعوا احلكم باركوا انك مبعوث انك مبعوث في الامم المتحده الى الشرق يبقى الرجالة اللي هيعملوا بعث في الواقع خرجوا من كافه الايمان يبقى بيت الايمان اللي بتخرج رجال البعث البعث القادم المنتظر هيخرج من بيئات الايمان يبقى يا جماعه الر... ترتبطوا ببعض اكتر ترتبطوا بالورش اكتر في كليتك ارتبطت بالاسر الملتزمه الموجوده اصل بيضايقوني اصل انسوا بقى الشوته الزبزقه دي بقى في في في اللي اللي بملكوا ارتبط بال بالدروس الابانيه اللي فيه اكتر الدرس بتاع الجمعيه من خلال النتة او من خلال الحضور ارتبطوا اكتر المعهد القراني الدعوي ارتبطوا بيه اكتر وسجلوا فيه ال الغرفه الصوتيه ارتبطوا بالاعمال بتاعتها تلاقوا جماعه زي احلى يعني يا اخواننا النفس افق. واقبلوا التطور التدريكي. طيب والمجاهدة الفردية بقى شيخ انا عايز بقى انطلق واعلى اكتر. لما تنجح الاول انك تبقى في بيئة ايمان مع اخوانك ولما تنجحي ابدأ بقى في المجاهدة الفردية مع, مع نفسك. ابدأ بقى اجري مع نفسك واقل ذبنك نفسك واعمل بقى ابنك ربنا في الوضع في الوضع العام. يعني الشاب اللي بعيتني النهاردة بيقول لي بيقول لي انا كان بياب ربنا كويس ومستمر في التعاط ولكن اللي هو عمر عمران اه عمر عمران بياب ربيقس بيقول ان هو ما انزلش في العبادات ولكن هو ما عادش حاسس بيها يابني يا ما هو اخلاص مبارح ما ينفعش النهاردة يابني يا ما هو برضو الاستمرار الفردي في الاعمال الدينية هيخليك تزهق بعد شوية وان كان رسالتك عجبتني جدا يا عمر لان يا فاهم جاهدة فردية عالية لان ان انت تزهق ومع ذلك مستمر معناها ان انت نفسيا قوي معناها ان تفضله في تلا هيجي لك وهيجي بسببك ان شاء الله بإذن الله لانك انت ابنوايا اللي بتستمر حتى لو مقفول نفسية يبقى يا جماعة يا ايها الاخوة وياها الاخوات لواجه الله اقووا الى الكهف اقووا الى الكهف يا جماعة. عشان بكرة ابعثوا احداكم عشان بكرة تبقوا مبعوثين في الدعوة في الواقع اقضروا بيئة الامام كل مرة اقول هكلمكم عن بحث بيئة الامام وهكلمكم عن خطورة بيت الامام ولكن ينفذ الوقت ولا نتكلم في بيئة ال وصلتني رسالك وكلكم يوسف المعتز وصلتني رسالتك وارتها وميارة وإيمان الباش وللفردوس اشتياقي ومحمد أبو شاهد وراحين الأمل وإنسبوا صمرة ورتال حسين ربنا يصلحك يا رب ويصلح زوجك وأولادك وقامت الله المسلم وحياتك كلها لله والله أكبر وعمر عمران وولاء أيمن والهرية الحرة, الحر الحرية الحرة الحرية الحرة الحرية الحرة ربنا يثبتك على طاعته وال... و... وكلكم يعني صنوا مني تلسل الله سبحانه وتعالى اسئلك وصالتني يا جماعة وباقرأ فيها ولكن طبعا صعب الرد على الاسئلة كلها في كل مرة والاسئلة عالية جدا اا, آآ واتمنى يعني ان ظاهرة ملتزمين من منزلهم دي ت... ت... ت... ت... تقضى عليها ظاهرة ملتزم انتساب ظاهرة ايمان انتساب يعني ايه اللي هو انا انا يا جماعة ما فيش حاجة اسمعه طب انتساب المحيط في... في تاريخ البشرية تاريخ البشرية كلها وفي القارات اللي خاد طب مين? بشار الاسد. الوحيد اللي خاد طب انتساب في البشرية كلها بشار الاسد. ابوه اداله كله طب انتساب مش عارفين جب هامين ثم انتسب هامين وكله طب واصارها دكتور عيون. فما فيش عايزة طب انتساب لازم تنتظم. تطب عشان تخلق الدكتور. اه بالضبط ما فيش حاجة اسمها ايمان انتساب. لازم تنتظم ايتي بيئة الايمان عشان تطلق مؤمنة. مفيش حاجة اسمها التزام انتساب لازم تنتظم في بيئة التزام عشان تطلع ملتزم يبقى يبقى اشمعنا في الكليات الكلية واحضور السكاجر والدروس الخصوصية كل ده بيئة تعليمية بيئة علم ويبقات مذاكرة اشمعنا يا جماعة في الدين بنتعامل بعقليات يعني من خمسمائة سنة راحت خلاص وخلصة يعني اش دين بنتعلق بهذا بنتعامل بهذا التأخر وهذا التخلف في الرؤيه فيما يتعلق بدين لو سمحتوا يا جماعه ركزوا على بئره الايمان ولو سمحتوا يا جماعه يعني التزام انتساب او ملتزمين منازلهم او التزام انتساب او ايمان انتساب يعني زي ما انتم عايزين تقولوا يعني النموذج ده عايزين نقضي عليه وعايزين نمنعه عايزين ملتزمين في بئره الإيمان هم ملتزمين ببئره الايمان وملتزمين ببئره الشحن وسماع الدروس الايمانيه في بئره الشح ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم انا بذكركم ثاني ثاني بمشروع الورش وبدعوكم جميعا للانضمام الى مشروع الورش اخوة واخوات باذن الله سبحانه تعالى تحت ادارة المنصقين والمنصقات للورش الرجالية والنسائية بدعوكم تاني تاني لحفظ القرآن الكريم في المحطات السابعة لحفظ وتجموذ القرآن على النت لرجال والنساء بدعوكم تاني لمتابعة درس الجمعة بتاعنا في حفظ وتفسير سورة مريم اه اه وانتو عندكم بزاوة بصيرة على الغرفة على الموقع تابعونا وليه ممكن انت اللي تكسب عمرها حد عارف منين بدعوكم تاني للمعهد القرآني الدعوي اللي بدعنا النهاردة كل يوم من كل يوم اثنين من سبعة ونصف لتسعة بإذن الله سبحانه تعالى المعهد القرآني الدعوي اه اه يلا شتركوا يلا شدوا حلكم والمجال مفتوح وربنا يسددكم وربنا, يسددكم وربنا يسددكم. بارك فيكم يا عينكم لعلها تبقى فتحة خير عليكم في عمركم. كله علينا جميعا في عمرنا كله. لان المعرى القرآني الدعوى ده اضيته بناء كوادر. وبفضل ومنة الله في اه اخواني من المربين هيعملو لكم ساكاشن في اه اخوة تعملو لكم ساكاشن في التفسير يوم السبت سبعة ونصف هم يضلوا يحطوا الامتحان. يعني هيسماء وقس لكم يردوا معاكم ويشرحو لكم تاني ويعملوا معاكم نشاطات جميلة وشرح تانا النهاردة. وي دعوة يوم الجمعة من العصر للمغرب عشان الجولة اللي قبل درس الجمعة يبقوا موجودين على الغرفة وانتوا بتعملوها فاللي هيقبلوا اي مشكلة يرجع لهم وفي نفس الوقت يتبعوكم في فنيات الكلمات المسجدية والجولات والدعوة السردية وسائل عزيز الفنيات ربنا يسددكم وربنا يباك فيكم وربنا يحفظكم فقوا الى الكهف يا اخواني فقوا الى الكهف لوجه الله يعني, يعني اتقوا الله في بينكم كفاية التزامة ان تسبقها نسأل الله سبحا وتعالى ان يهدينا وان يسددنا اسأل الله سبحا وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا اللهم, اللهم لا نستبدلنا اللهم اللهم لا تت sod من الانة اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك اللهم احييي قلوبنا بمعرفتك اللهم احييي قلوبنا بمعرفتك اللهم احيي قلوبنا بمعرفتك اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اقلنا على مرادك منا اللهم انا نسألنا كالهدى والصداد يا حي ويا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفت عين اللهم اعزنا من شر انفسنا واعزن لنا على ارشد امرنا اللهم الف بين قلوبنا على طاعتك والتغاء مرضاتك برحمتك يا رحمة الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفر وكاتهد وليك وتبذلكم الله خير